اعتبرت مجلة تايم الأمريكية أن التراجع السريع للتطبيق الجديد تريدز وعدم حفاظه على نجاحه الذي حققه مبكراً يعود إلى عيوب التصميم.